والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئم لَمَرْدُو في فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّ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 زكّام، وأهديك إلى ربك فتخشاه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم.